ويل لكل همزه اللمزة وبال وشدة عذاب لكثير الاغتياب للناس والطعن فيهم الذي جمع مالا وعدده الذي همه جمع المال وإحصاؤه لا هم له غير ذلك يحسب أن ماله أخلده يظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت فيبقى خالدا في الحياة الدنيا كلا لينبذن في الحطمة ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل ليطرحن في نار جهنم التي تدق وتكثر كل ما طرح فيها لشدة باسها وما وما أعلمك أيها الرسول ما هذه النار التي تحطم كل ما طرح فيها نار الله الموقدة إنها نار الله المستعره التي تطلع على الأفئدة التي تنفذ من اجسام الناس إلى قلوبهم إنها عليهم مؤصدة إنها على المعددين فيها مغلقة في عمد ممددة بعمد ممتدة طويلة حتى لا يخرج منها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 فجعلهم الله كورق زرع أكلته الدواب ودسته